لا تغن النذور فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد متشرقين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كَذَّبَتْ قَبلْلَهُم قَوْمونُ وَحِل فَكَذَّبُوا عَبَدَناَا وَقالَاوا مَجْلُون وَصددُجِل فَدَعَ رََّهُ أَ مَغْلوبُ فََصِل فَفَتَحْنَ أَبْوابَ السَّمَاائِ بِمَا إ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر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 إِا أَرسَلنا عَلَم رِحَ صصَرًا فيِي يَوْمِ نحسٍ مُسْتَمِر تَزِع النا سكَ أنهُ عَجازُ نَخْلٍ م قعِض فكَيفَ كََ عذااب وَنُذُرُ وَلاقدَ يَ الصَّْنَقُرآانَ للذِكرِ فَهَلمِن مُدكِر كَذَّبَت ثمود بُِّذُرُ. قال أَذَ شَرَم مِ وَاحدًا اتَّبهُ إ إذَّ فيِي طَادٍِ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 عذاب وندور ان ارسلنا عليهم صيحه واحده صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ان ارسلنا عليهم صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوق بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر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 أَمْلَكُونَ دَرَاءَةً فِي الذُبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر